بسم الله الرحمن الرحيم وإن منكم إلا واردها اتقوا ونظر وراء إلا منكم كان ننجم الذين الظالمين المؤمن جهنم حتما مقضية ثم في متى ربك على خلف إذا يستريح جسر ظهره وراء هجثية في الجنه نور يتلالا ونهر م ض ط ر د ونعيم لا يلفت و ق ر ة عين لا تنقطع من يدخلها ينعم ولا ي ب أ س ويخلد ولا يموت لا يثنى شبابه م ولا تبلى ثيابه م لهم فيها أ ع ظ م النعيم و أ ج ل العطايا من رب كريم تجري من تحتهم ا ل أ ن ه ا ر وترفرف حولهم ا ل أ ط ي ا ر ويناديهم ربهم جل وعلا كما قال سبحانه ولمن خاف مقام ربه جنتان ف ب أ ي الاء ربكم كذبان ذوات أفنان فباي الاء ربكما تكذبان يا أ ه ل ا ل ج ن ة إ ن لكم عند الله م و ع د يريد أ ن ينجزكم فيقول الم يثقل موازيننا أ ل م يبيض وجوهنا أ ل م يجرن من النار أ ل م ي د خ ن ا ل ج ن ة ف ف ي ك ش اول الحجاب ف ي ر ن وجه و ربهم تبارك ت ا ع ى إلى فلا يلتفتون إلى شيء من ا ل ن ع يدخل ه وجه وأعظم ولا وتعالى قول أجل من من الله تبارك رؤية ي الجنه ة نبينا ا صلى ل ل عليه وسلم وسيده ل م و س كهولها وسيده بكر وعمر و شبابها الحسن و ا ل ح س ي ن و ن س ا ؤ ه ا المنعمات خ د ي ج ة بنت خويلد و آ س ي ا بنت مزاحف و ف ا ط م ة بنت محمد و م ر ي ا بنت عمران للإنتاج الأعلامي و ا ل ت و ز ي ع ب ا ل م د ي ن ة ان ل ب و ي ة ت ق د م و ا أ ف ن ا ن ل ف ض ي ل ة ا ل ش ي خ ص ا ل ح ا ل م غ ا م س ي ا ل ح م د لله ا ل ذ ي أنزل على عبده ا ل ك ت ا ب ولم ي ج ع ل له ع و ج ا وأشهد ب ب ا ل م س ل ا الله وحده لا وحده ش ر ي ك له تقدست ع ن الأشباه ذاته و د ل ت على و ج و د ه آ ي ا ومخلوقاته ت ه خلق خلقه أ ط و ا ر ا وصرفهم كيفما شاء عزه واقتدارا سبق ا ل أ ش ي ا ء علمه ونفذت فيها مشيئته وغلبت عليها حكمته يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله ولا ي س أ ل ه مخلوق عن ع ل ة فعله كما لا يعترض عليه ذو عقل بعقله و أ ش ه د أ ن معالم الحق ومسالك الهدى وطرائق المجد جعلها الله وفق هدي نبينا ا ل أ م ي ن الصادق الوعد المولود في م ك ة والمسترضع في بني سعد صلى الله وسلم عليه صلاه وسلاما دائمين ما اتصلت أ ذ ن بخبر وعين بنظر وما أ ظ ل الناس برق ورعد ب أ م ا بعد عباد الله ف إ ن قول ربنا جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان ذواتا أ ث ن ا ن إ ن م ا هو بيان لما اعده الله جل وعلا ل أ و ل ي ا ئ ه الصالحين ممن خاف مقامه وسلك طريقه من جنات النعيم الجنه ة أ ي ايها المؤمنون ن ع م لا الجنة ينفد ي أ المؤمنون نعيم لا ينفد و ق ر ة عين لا تنقطع جعلها الله جل وعلا دارا ل أ ه ل طاعته ومسكنا ل أ ه ل رحمته ن س أ ل الله في هذه ا ل ل ي ل ة ا ل م ب ا ر ك ة ا ل ك ر ي م ة أ ن يجعلنا واياكم من أ ه ل ه ا أ ي ه ا المؤمنون لقد مضت س ن ة الله جل وعلا في خلقه وكلمته في عباده أ ن أ ه ل ا ل ج ن ة لن يدخلوها زمنيا إ ل ا بعد حادثتين موت النفوس وفراقها ل ل أ ج س ا د و ا ل أ م ر الثاني انتهاء الدنيا وقيام ا ل س ا ع ة وثم البعث والنشور بعد هذين زمنا يكون دخول أ و ل ي ا ء الله المتقين وعباد الله الصالحين لجنات النعيم ف أ م ا ا ل أ و ل ف إ ن الله جل وعلا قال في كتابه وقوله الحق كل نفس ذ ا ئ ق ة الموت وقال سبحانه وما جعلنا ل أ ح ل بشر من قبلك الخلد أ ف ا ن مت فهم الخالدون كتب الله جل وعلا على هذه ا ل أ ر و ا ح أ ن تسكن ا ل أ ج س ا د يوم ي أ ت ي الملك و ا ل ن ط ف ة م س ت ق ر ة في رحم ا ل أ م فينفخ فيها ثم تمكث ما شاء الله لها حتى يصبح العبد خلقا اخر كما أ خ ب ر الله رب العالمين ثم إ ذ ا كتب الله س ا ع ة الفراق حضرت ا ل م ل ا ئ ك ة كما حضرت في ا ل أ و ل لتنفخ في الرحم تحضر ل ت أ خ ذ ا ل أ م ا ن ة التي أ و د ع ت ه ا في ذلك الجسد فتكون س ا ع ة ا ل و ف ا ة وما ارق الصالحين ن ق و ل وما ارق الصالحين واقض مضاجع المتقين إ ل ا س ا ع ة ا ل إ ق ب ا ل على الله جل وعلا ف إ ن ا ل ع ب ر ة بالخواتيم ويثبت الله من شاء على صراطه ويبقي الله تبارك وتعالى من صدقت نيتهم على طريقه قال أ ه ل العلم رحمهم الله من صدق فراره الى الله صدق قراره مع الله فمن صدقت توبته و إ ن ا ب ت ه و أ و ب ت ه إ ل ى ربه صدق قراره وسيره وهديه على صراط الله حتى يلقى الله تبارك وتعالى هذا الهم اقض مضاجع المتقين من قبل و أ ر ق الصالحين من عباد الله ولذلك سعوا اعظم ما سعوا في أ ن يختم الله جل وعلا لهم بخير ولما كان النوم اخو الموت كما أ خ ب ر نبينا صلى الله عليه وسلم مضت ا ل س ن ة ا ل ف ع ل ي ة و ا ل ق و ل ي ة أ ن ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان إ ذ ا اضطجع و أ ر ا د أ ن ينام وضع يده تحت خده قائلا باسمك اللهم أ ح ي ا و أ م و ت رجاء أ ن ه إ ذ ا قبض يقبض على اسم الله تبارك وتعالى وفي الخبر الصحيح أ ن ه صلى الله عليه وسلم جاءته ف ا ط م ة ابنته وقد أ ر ق ه ا و أ ت ع ب ه ا كدها ّ في بيتها ولم يكن لها خادم جاءت إ ل ى بيته تبحث عنه ت س أ ل ه خادما لما علمت أ ن سبيا أ ت ا ه فلم تجده ف أ خ ب ر ت أ م المؤمنين ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها ثم أ خ ب ر ت أ م س ل م ة فلما قدم صلى الله عليه وسلم و أ خ ب ر ت ا ه زوجتاه ب ا ل أ م ر قدم عليه ا ل ص ل ا ة والسلام على علي و ف ا ط م ة كما عند البخاري وغيره وهما على فراشهما فلما هما ب أ ن يقوما اليه أ ش ا ر إ ل ي ه م ا أ ن ابقيا على مكانكما حفظا لعوراتهما ثم دنا منهما صلى الله عليه وسلم وهو أ ع ل م الناس بالشرع فلما قصا عليهما طلباه قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ل ا أ د ل ك م ا على خير من ذلك إ ذ ا أ و ي ت م ا إ ل ى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا اربعا وثلاثين فذلك تمام ا ل م ئ ة دلهما دل صلى الله عليه وسلم وقد طلب شيئا من متاع الدنيا دلهما دل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام على ما ينفعهما في اخرتهما حتى إ ذ ا قبض العبد وقد ذكر هذه ا ل أ ذ ك ا ر قبض على عمل صالح ومن أ ج ل ذلك خلصت نيات المؤمنين وصدقت مع ربهم رجاء ا يقبضهم الله على خاتمه ح س ن ة ومما يعين عليها ا ل إ ك ث ا ر من ا ل أ ع م ا ل الصالحات فقلما أ ك ث ر عبد من عمل صالح إ ل ا وتوفاه الله جل وعلا على ذلك العمل وقبل سنوات غير ب ع ي د ة كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من ا ل ع ا م ة يمني ا ل ج ن س ي ة لا ي ق ر أ ف إ ذ ا دخل المسجد النبوي و ر أ ى رجلا خاليا من شغل أ ع ط ا ه ق ر آ ن ا في يده وقال له ا ق ر أ علي من كلام الله فيمضي الرجل ي ق ر أ وهذا العبد الصالح ا ل أ م ي يستمع قضى أ ك ث ر عمره على هذا النحو فلما أ ر ا د الله جل وعلا أ ن يقبض روحه وربما كان ذلك العبد صادقا مع مولاه والحكم على الظواهر دخل الحرم ذات يوم فقدم المصحف لرجل جالس في الحرم فلما أ خ ذ ذلك القارئ ي ق ر أ وهذا العبد الصالح يستمع إ ل ي ه مر على آ ي ة س ج د ة فسجد الاثنان رفع ا ل أ و ل منهما و أ م ا ذلك العبد الصالح فقبض الله روحه وهو ساجد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن ه لا يهلك على الله إ ل ا هالك والصدق مع الله عز وجل أ ع ظ م ما يرث به العبد ا ل خ ا ت م ة ا ل ح س ن ة وحسن ا ل و ف ا د ة و ا ل إ ق ب ا ل على رب العالمين جل جلاله من ينشد ا ل خ ا ت م ة ا ل ح س ن ة ينبغي أ ن يكون سليم الصدر للمؤمنين ليس في قلبه بغض ولا حقد ولا حسد ولا شحناء ل أ ح د من المؤمنين ف إ ن ك ث ر ة الغل والحسد والبغضاء والشحناء لعباد الله أ ع ظ م ما يورث به سوء ا ل خ ا ت م ة والعياذ بالله أ و ر د ابن خلكان رحمه الله في وفيات ا ل أ ع ي ا ل في ت ر ج م ة يوسف بن أ ي و ب الهمداني أ ن ه كان عبدا صالحا محبوبا من الناس فبينما هو ذات يوم في درسه إ ذ قام رجل من الصالحين ظاهرا يقال له ابن السقاء وكان يحفظ ا ل ق ر آ ن وعنده شيء من الفقه فقام ذلك الرجل ي س أ ل ه مسائل يريد بها أ ن يسيء ا ل أ م ر في حلقته ويشغب عليه وجموع الناس حوله لما أ ك ث ر عليه قال يوسف بن أ ي و ب لابن السقاء اجلس فوالله إ ن ي لاشم من كلامك ر ا ئ ح ة الكفر و أ ظ ن ك ستموت على غير م ل ة ا ل إ س ل ا م فمضت أ ي ا م قدم فيها وفد من ملك الروم إ ل ى ا ل خ ل ي ف ة فلما خرج عائدا إ ل ى ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة تبعه ابن السقاء وذهب معه واستقر به ا ل أ م ر في تلك ا ل م د ي ن ة فما لبث فيها أ ي ا م ا حتى تنصر والعياذ بالله و أ ع ج ب ه ما عليه النصارى من دين وخرج من م ل ة ا ل إ س ل ا م فبقي فيها وكان يحفظ ا ل ق ر آ ن ثم قدر لرجل من أ ه ل بغداد أ ن يذهب إ ل ى تلك ا ل ب ل د ة لتجاره ة ا له فوجده مريضا ً على د ك ة وبيده م ر و ح ة يذب بها الذباب عن نفسه فقال له يا ابن السقاء اني كنت أ ع ه د أ ن ك تحفظ ا ل ق ر آ ن فهل بقي من ا ل ق ر آ ن في صدرك شيء قال لا ولا آ ي ة إ ل ا آ ي ة و ا ح د ة ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين نعوذ بالله من سوء ا ل خ ا ت م ة عمر رضي الله تعالى عنه قتل في َُِ في محراب ه في م ح رسول ا ب ر الله صلى الله عليه وسلم بخنجر ذي نصرين على يد ابي لؤلؤه فلما ح ُ م ِ رضي ر الله عنه وارضاه وهو هو في علمه وجلاله قدره وصحبته وفضله ووضع على الارض وشعر بدنو الاجل دخل الناس من الصحابه يثنون عليه وكان في من دخل عليه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فلما راه اخذ ابن عباس ي ث ن على عمر ويذكره بنصرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله تعالى عنه وكان يعجبه كلام ابن عباس أ ع د علي ما قلت فلما أ ع ا د ه ا قال و إ ن ن ي مع الذي تقول لو كان لي ملء ا ل أ ر ض ذهبا ل ف ت د ي ت به من هول المطلع كل ذلك داخل في سياق ما ذكرناه من أ ن ه ما أ ه م الصالحين شيء أ ك ث ر من حسن ا ل إ ق ب ا ل على الله جل وعلا هذا على حسب حال كل إ ن س ا ن ب خ ا ص ة نفسه أ م ا على الجانب ا ل آ خ ر ف إ ن ه لن يدخل أ ه ل ا ل ج ن ة ا ل ج ن ة إ ل ا إ ذ ا قامت ا ل س ا ع ة وحشر ا ل أ ش ه ا د وقام العباد لرب العالمين تبارك وتعالى وهذا لن يكون إ ل ا إ ذ ا أ ر ا د الله جل وعلا وسيكون كما أ خ ب ر الله إ ل ا أ ن الله جل وعلا جعل له أ ش ر ا ط ا وبين له علامات س ن ت ق ص ه ا حتى نصل إ ل ى دخول المؤمنين إ ل ى ج ن ة رب العالمين جل جلاله جعلني الله و إ ي ا ك م ممن يزاحم على أ ب و ا ب ه ا أ ع ظ م أ ش ر ا ط ا ل س ا ع ة خروج المهدي المنتظر عبد من ذ ر ي ة نبينا صلى الله عليه وسلم ي و ا ط ئ اسمه اسم نبينا صلى الله عليه وسلم فهو محمد بن عبد الله من ذ ر ي ة الحسن بن علي على ما عليه أ ك ث ر المحققين من العلماء أ ج ل الاجبه ة أ ق ن ى ا ل أ ن ف يملك ا ل أ ر ض سبع سنين ي م ل أ ه ا عدلا كما ملئت جورا وظلما اخبر بذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه ف إ ذ ا خرج هذا العبد الصالح حارب أ ه ل الكفر والطغيان سنين حتى يكون في أ ي ا م ه خروج المسيح الدجال شاب عبد لله مهما بلغ و و ت ي من العطاء يخرج في آ خ ر الزمان وظاهر ا ل س ن ة أ ن ه ما زال حيا يرزق كما جاء في حديث الجساسه من حديث تميم بن و س ا د ا ر ي رضي الله تعالى عنه عند مسلم وغيره من أ ص ح ا ب السنن فيخرج هذا الرجل فتنه للناس قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما بين خلق آ د م إ ل ى أ ن تقوم ا ل س ا ع ة فتنه هي أ ع ظ م من الدجال وقد حذر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من يسمع به أ ن يخرج إ ل ي ه وكذلك المؤمن العاقل إ ذ ا سمع بالفتن يفر منها قدر ا ل إ م ك ا ن ف إ ذ ا ابتلي بها واجه بمنهاج ب ي ن ة وطريق من م ش ك ا ت الوحيين من كتاب الله و س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ا آ خ ر ا ل أ ن ب ي ا ء و أ ن ت م آ خ ر ا ل أ م م ف إ ن ه خارج فيكم لا م ح ا ل ة وما من نبي قبلي نوح فمن بعده إ ل ا و أ ن ذ ر قومه إ ي ا ه وهذا الرجل له أ م ا ر ا ت خلقيه و أ م ا ر ا ت خ ل ق ي ة من أ ع ظ م أ م ا ر ا ت ه ا ل خ ل ق ي ة أ ن عينه اليمنى ك أ ن ه ا ع ن ب ة ط ا ف ي ة ممسوح العين والجبين الذي عليها بين عينيه ثلاثه أ ح ر ف ك ف ا ر ا ي ق ر أ ه ا كل مؤمن بنور الله يجيد ا ل ق ر ا ء ة أ و لا يجيدها ويغيب عن قراءتها كل كافر ومنافق أ ح س ن ا ل ق ر ا ء ة أ و لم يحسن وتلك الفتن انما يهدي الله جل وعلا فيها ويبين بنور ا ل إ ي م ا ن والتوحيد الذي في القلوب يبكث في الأرض أربعين يوما يوم كسنة الأرض ويوم كشهر ويوم ك أ س ب و ع وسائر أ ي ا م ه ك أ ي ا م ن ا هذه يعيث يمينا وشمالا ي أ م ر ا ل أ ر ض ا ل خ ر ب ة أ ن تخرج كنوزها فتخرجها و ت ت ب ع ه كنوزها كيعاسيب النحل ق ب ل خروجه يكون ج ذ ب في الديار و ق ل ة في ا ل أ م ط ا ر ومع ذلك ي أ م ر ا ل أ ر ض أ ن تنبت فتنبت و ي ر م ر السماء أ ن تمطر ف ت ن ط ر ف ت ن ة من الله جل وعلا لعباده ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إ ن خروج الدجال من أ ع ظ م الفتن و أ ر ش د عليه ا ل ص ل ا ة والسلام المؤمنين إ ذ ا خرج بين ظهرانهم أ ن ي ق ر أ و ا عليه أ و ا ئ ل وفواتح ص و ر ة الكهف قال بعض العلماء إ ن المناسب في ق ر ا ء ة فواتح ص و ر ة الكهف على ه ذ ا الطاغية أ ن المؤمنين الفتئة من أ ه ل الكهف لما خرجوا وقاهم الله جل وعلا برحمته وفضله في الكهف يوم أ ن ضرب الله على آ ذ ا ن ه م وقاهم الله جل وعلا شر ا ل ط ا غ ي ة الذي كان في زمانهم فمن قرأ من المؤمنين قرأ فواتح ص و ر ة الكهف أ ي ا م خروج الدجال يقيه الله جل وعلا إ ن صدق ا ل ن ي ة مع الله يقيه الله تبارك وتعالى ف ت ن ة الدجال يعيث في ا ل أ ر ض يمينا وشمالا تحرم عليه م ك ة و ا ل م د ي ن ة فلا يستطيع دخولها س أ ل يوم س أ ل كما في حديث تميم بن أ و سداري س أ ل عن نخل بيسان أ ي ث م ر أ و لا يثمر ف أ ج ا ب و ه يثمر قال يوشك ان لا يثمر س أ ل عن ب ح ي ر ة ط ب ر ي ة افيها ماء او ليس فيها ماء فأخبره أنه فيها فاخبرهم أ أن خ ب ر و ه ثمة م ء فيها ف أ أ ن ه س ي أ ت ي يوم لا ماء فيها وهاتان أ م ا ر ت ا ن على وقت خروجه وقد قلنا إ ن ه يخرج أ ي ا م المهدي فيقاتله المهدي ويلقى المسلمون والصالحون من عباد الله هانذاك كربا عظيما الله جل وعلا أ ع ل م به ثم بعد ذلك وفي حرب المهدي مع الدجال ينزل عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه فهي أ ش ر ا ط م ت ت ا ب ع ة يتبع بعضها بعض ك ا ل س ب ح ة إ ذ ا انفرطت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 ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون ثم قال سبحانه وانه لعلم للساعه اي علامه واماره من امارات الساعه وقال جل وعلا عن اهل الكتاب وان منهم لمن يؤمن به قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا فما أ ن يراه عدو الله الدجال حتى يذوب كما يذوب الملح في الماء لكن عيسى يريد أ ن يطمئن المؤمنين أ ن هذا عبد خاسع لا يملك من صفات ا ل أ ل و ه ي ة شيء فيقتل عيسى الدجال ب ح ر ب ة كانت في يده ليري المسلمين دمه ويطمئن على أ ن عدو الله قد هلك فيمكث عيسى والمؤمنون الذين معه ما شاء الله جل وعلا لهم أ ن يمكثوا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ثم في تلك ا ل أ ي ا م يوحي الله جل وعلا إ ل ى عيسى أ ن ن ي أ خ ر ج ت عبادا ليس ل لي أ ح د بهم ق و ة يريد الله قبائل ياجوج وماجوج من نسل يافث ابن نوح على نوح ا ل ص ل ا ة والسلام وهم في ردم بناه عليهم ذو القرنين كما قال الله جل وعلا عنه اتوري زبر الحديد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 يخرجون في آ خ ر الزمان وهم يزالون اليوم ساعين في أ ن يفتحوا ذلك الردم دخل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كما عند مسلم وغيره على زينب بنت جحش قائلاً ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم ي أ ج و ج و م أ ج و ج وحلق صلى الله عليه وسلم ب أ ص ب ع ي ه بين ا ل إ ب ه ا م و ا ل س ب ا ب ة فهذا يدل على أ ن ه م ساعون في حفره لكن الله جل وعلا كلما حفروا شيئا منه رد الله جل وعلا ما حفروا و على ما كان ليقضي الله أ م ر ا كان مفعولا حتى ي أ ت ي اليوم الذي ي أ ذ ن الله جل وعلا لخروجهم فيخرجون قال سبحانه حتى إ ذ ا فتحت ي أ ج و ج و م أ ج و ج وهم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 فيشربون ب ح ي ر ة ط ب ر ي ة يشربها أ و ل ه م ولا يبقى لاخرهم شيء ويعثون في ا ل أ ر ض فسادا ثم إ ن ه م لما لم يبق ل أ ح د من أ ه ل ا ل أ ر ض بهم يدان ي ر م و ن الشاب ن إ ل ى السماء فيرد الله ر أ س الرمح أ ح م ر ف ت ن ة لهم ف إ ذ ا ر أ و ه أ ح م ر قالوا قهرنا أ ه ل ا ل أ ر ض وغلبنا أ ه ل السماء ه م ان إ عيسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يدعو الله جل وعلا عليهم فيستجيب الله له فيبعث الله جل وعلا على رقابهم دودا يكون هلاكهم على يديه فيموتون فرسى ك أ ن ه م نفس و ا ح د ة فسبحان ربك الذي يحيي ويميت ويبدي ويعيد ولا يبقى إ ل ا ملكه م ولا ذ ل ة إ ل ا بين يديه ولا ع ز ة إ ل ا بطاعته يموتون فرسى كموت رجل واحد فلما ينزل عيسى والمؤمنون الذين معه يدعو الله جل وعلا عليهم كره اخرى ف ي طيرا ر س ل الله ل كأعناق ب خ ت تحملهم وتلقيهم في ا ل ب ح الارض م ط ا لا ولا وإنما لأهل لأهل ليغسل أ زرع زرع ر من نتنهم وزهمهم ت ف ص بيضاء ح الأرض ب نقيه ف إ ذ ا نزل عيسى والمؤمنون الذين معه لا يعبد في تلك ا ل ف ت ر ة إ ل ا الله جل وعلا ولا يبقى على ظهر ا ل أ ر ض كافر ل أ ن عيسى لا يقبل إ ل ا ا ل إ ي م ا ن أو يخيرهم بين ا ل قال ت ل و إ ي الجزية م ا ا ن فتوضع ويكسر ل صلى ي ويعيش يعيشون كأنعم ع الناس ما ل وجه الله أ ر ض ق ا صلى ل ل ا عليه وسلم طوبى للعيش بعد المسيح طوبى للعيش بعد المسيح كل ذات حمى أ ي كل ذات بغضاء وشحناء وحقد وشر ينزعها الله جل وعلا من قلبها حتى أ خ ب ر صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أ ن الطفل الوليد الرضيع يضع أ ص ب ع ه في فم ا ل ح ي ة فلا تضره ولا ت ع ض ه ويتعرض الوليد الصغير ل ل أ س د فلا يضره أ ب د ا ويكون الذئب بين الغنم ك أ ن ه كلبها و ي أ م ر الله جل وعلا ا ل أ ر ض أ ن تخرج بركتها و أ ن تنبت ثمرتها فلو أ ن عبدا من عباد الله غرس ح ب ة على الصفا على ص خ ر ة ملزمه ل أ ن ب ت الله جل وعلا غرسه وكل ذلك ب أ م ر ه تبارك وتعالى فيكون الناس على هذا ما شاء الله لهم أ ن يكونوا ثم يقبض نبي الله تبارك وتعالى عيسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ثم يقبض المؤمنون أ ر و ا ح المؤمنين تدري شيئا ً ب ش ي ئ ا ً ويقل الخير في الناس ويقبض ا ل أ خ ي ا ر و ي ب د أ ا ل إ س ل ا م يوشك ما يشثوك و يعني يذهب شيئا ً فشيئا ً ويسرى على ا ل ق ر آ ن في ل ي ل ة و ا ح د ة فلا يمكث على ظهر ا ل أ ر ض ولو آ ي ة و ي أ ت ي ذو السويقتين من أ ر ض ا ل ح ب ش ة إ ل ى ا ل ك ع ب ة فيهدمها ويقلعها حجرا حجرا ويستخرج كنوزها ويسلبها حليها ولا يبقي منها شيء ولا ت ؤ م ل ك ع ب ة بعده ولا تحج ولا يؤدى فيها ع م ر ة ولا ح ج ة تهدم الدنيا تدريجيا على هذا حتى تخرج ا ل د ا ب ة كما قال الله و إ ذ ا وقع القول عليهم أ خ ر ج ن ا لهم د ا ب ة من ا ل أ ر ض تكلمهم أ ن الناس كانوا ب آ ي ا ت ن ا لا يبكى و و وتسمهم ق ن ن الناس وتسيمهم على خراطيمهم فينشأ الناس تخطم خراطيمهم على ع د ذهابها فيشب الصغير فيشب ويصبح ب ي النث فإذا باع ثوبا أو اشتراه م من قال ذلك الناس على هذا حتى ت أ ت ي الشمس ت س ت أ ذ ن ربها عز وجل كما ت س ت أ ذ ن ه كل يوم أ ن تخرج وتطلع على الناس من المشرق فلا ي أ ذ ن العلي الكبير لها فتطرغ على الناس من المغرب ف إ ذ ا راها الناس آ م ن و ا وقت لا ينفع الندم قال الله جل وعلا يوم ي أ ت ي بعض ويأتي ايات ل سبحانه و م ي ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آ م ن ت من قبل أ و كسبت في إ ي م ا ن ه ا خيرا يومها يغرق الله جل وعلا باب ا ل ت و ب ة فلا يتوب الله جل وعلا بعد طلوع الشمس من مغربها على أ ح د فيمكث على ا ل أ ر ض شرار خلق الله بعد أ ن يقبض الله أ ر و ا ح المؤمنين على هؤلاء اعاذنا ل ل ه واياكم بعد أ م و ر و أ م و ر ي أ م ر الله جل وعلا ملكا يقال له إ س ر ا ف ي ل أ ن ينفخ في الصور فينفخ ف إ ذ ا نفخ إ س ر ا ف ي ل صائق من في السماوات ومن في ا ل أ ر ض إ ل ا من شاء الله ثم يمكثون أ ر ب ع ي ن يوما أ و شهرا أ و س ن ة ثم بعد ذلك ي أ م ر الله إ س ر ا ف ي ل أ ن ينفخ ك ر ة أ خ ر ى فينفخ ف إ ذ ا نفخ ما من روح اودعت في مكان ما إ ن كانت في عليين او كانت في سجين إ ل ا وخرجت من مكانها وعادت إ ل ى الجسد الذي خرجت منه فيخرج الناس كما يستيقظ النائم اليوم من نومه قال الله عز وجل و ن ف ق في الصور ف إ ذ ا هم من ا ل أ ج د ا ث إ ل ى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون فيخرجون حفاه عراه غرلا بهما إ ل ى أ ر ض بيضاء نقيه جاء رحبر من أ ح ب ا ر يهود فقال يا أ ب ا القاسم أ ي ن يكون الناس يوم تبدل ا ل أ ر ض غير ا ل أ ر ض والسماوات قال هم في ا ل ظ ل م ة دون الجسر قال فمن أ و ل الناس إ ج ا ز ة قال فقراء المهاجرين قال فما تحفتهم حين يدخلون ا ل ج ن ة قال ينحر لهم ث و ر ا ل ج ن ة الذي كان ي أ ك ل من أ ط ر ا ف ه ا قال فما شرابهم عليها بعدئذ قال عينا فيها تسمى سبيلا يوم العرض أ ي ه ا المؤمنون تتقطع فيه الصدقات والقرابات و س ا ئ ر العلاقات من نسب أ و رحم قال الله عز وجل ويوم تقوم ا ل س ا ع ة يومئذ يتفرقون و قال س ب ح الله ن ه ف ا أنساب بينهم يومئذ و ا يتساءلون العرض يوم ي أ ا المؤمنون الأسرار الأسرار قال الله وتظهر تحتك فيه فيه جل وعلا رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أ م ر ه على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار فيكون خليل الله إ ب ر ا ه ي م عليه الصلاه والسلام أ و ل من يكسى من الخلائق ل أ ن الخلائق يحشرون عراه ثم بعد ذلك الصالحون ا ل أ م ث ل فالامثل حتى يكون الناس على استعداد للعرض والحساب ت د ن الشمس يلجمهم العرق وتكون أ م و ر عظام منها الحوث والصراط والميزان قال الله جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم ا ل ق ي ا م ة فلا تظلم نفس شيئا و إ ن كان مثقال ح ب ة من خ ر د ر أ ت ي ن بها و ك ف ا بنا حاسبين ثم ينصب الصراط على ظهران جهنم فيمر عليه الناس كل على قدر عمله منهم من يمشي مشيا ومنهم ك أ ج ا و د ا ل خير ومنهم من يمر كالبرق ومنهم كالريح ومنهم من يحبو حبو ومنهم ا ل ع ي ا ذ بالله من تختطفه كلابيب جهنم قال الله ق ا جل وعلا فوربك لنحشرنهم ا ل ش ي ا ط ي ن ثم لنحضرنهم حول جهنم ج ث ي ة ثم لننزعن من كل شيئا ايهم أ ش د على الرحمن ع ت ي ة ثم لنحن اعلم بالذين هم أ و ل ى بها صليا وان منكم إ ل ا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها ج ث ي ة وتأمل قول ونرمي الله الله لم يقل الظالمين, في بل الظالمين أن الله الله يقل هاجثية إن, أن في ب ل قال الظالمين سبحانه ونذر م ج ر د أن ي خ ذلك ه الله م و ي ت ر ه م يكفي يكون أن س ب ب ايها أن ل ق و ا في ج ن نعوذ م ب ل ل ه من المؤمنون ح ر ا والخضر أيها ا ن ذلك ل عمي بعد ي أ ت ي بيت القصيد من ا ل م ح ا ض ر ة ي أ ت ي المؤمنون ا ل أ ت ق ي ا ء الذين جاوزوا جسر جهنم ك م ا قيل ل ل إ م ا م أ ح م د متى يستريح المؤمن قال إ ذ ا خلف جسر جهنم وراء ظهره فتقرب اليهم ا ل ج ن ة ف إ ذ ا ر أ و ه ا ذهبوا إ ل ى أ ب ي ه م آ د م قالوا يا أ ب ا ن ا استفتح لنا ا ل ج ن ة فيقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهل أ خ ر ج ك م من ا ل ج ن ة إ ل ا خ ط ي ئ ة و ب ي ك م ف ي د ف ع و ا عن نفسه ف ي أ ت ي نبينا صلى الله عليه وسلم فيطرق باب ا ل ج ن ة فيقول له الخازن من أ ن ت يقول أ ن ا محمد فيقول الخازن أ م ر ت الا أ ف ت ح لي أ ح د قبلك فيكون صلى الله عليه وسلم أ و ل من يدخلها من سائر الناس و أ و ل من يدخلها من هذه ا ل أ م ة أ ب و بكر رضي الله تعالى عنه ا ل ج ن ة أ ي ه ا المؤمنون نور ي ت ل أ ل أ ونهر مضطرد ونعيم لا ي ن ف ت و ق ر ة عين لا تنقطع كان عباد الله الصالحين في الدنيا ي س أ ل و ن ه ا الله ليلا ونهارا قال الله عز وجل لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك و ع د ا مسؤولا وذكر الله خليله وصفيه وحبيبه إ ب ر ا ه ي م بقوله واجعلني من و ر ث ة ج ن ة النعيم ووقف صلى الله عليه وسلم على أ ع ر ا ب ي يدعو و و معاذ رضي الله تعالى عنه فقال ا ل أ ع ر ب ي أ م ا و إ ن ي لا أ ح س ن دندنتك ولا د ن د ن ة معاذ ولكني أ س أ ل الله ا ل ج ن ة و أ س ت ج ي ر به من النار فقال صلى الله عليه وسلم حولها ندندن اي حتى نحن ن س أ ل الله ا ل ج ن ة ونستجير به من النار ف إ ذ ا دنت ا ل ج ن ة منها فتحت أ ب و ا ب ه ا و أ ب و ا ب ا ل ج ن ة ث م ا ن ي ة ما بين م ص ر ا ع كل باب م س ي ر ة خ م س م ا ئ ة عام و ل ا ي أ ت ي ن عليها يوم مع اتساعها هذا وهي ك ظ ي ظ ة من الزحام جعلنا الله واياكم ممن يدخلها آ م ن ا و أ ه ل ا ل ج ن ة أ ي ه ا المؤمنون طوائف فمنهم من دخل ا ل ج ن ة قبل يوم ا ل ق ي ا م ة ك آ د م وحواء والشهداء من المؤمنين ومؤمن آ ل ياسين قال الله جل وعلا وقلنا يا ادم مسك ن أ ن ت وزوجك ا ل ج ن ة وقال الله جل وعلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ا م و ا ت بل أ ح ي ا ء عند ربهم يرزقون وقال سبحانه عن مؤمن آ ل ياسين قيل ادخري ا ل ج ن ة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين أ م ا أ و ل من يدخلها بعد يوم ا ل ق ي ا م ة فكما بينا نبينا صلى الله عليه وسلم سيد كهورها ابو بكر وعمر قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في حديث حسن اسناده بعض العلماء أ ب و بكر وعمر سيدا كهول أ ه ل ا ل ج ن ة من ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن وسيدا شبابها الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن ملكا ا س ت أ ذ ن ربه ان ي أ ت ي ن ي ويبشرني ب أ ن الحسن والحسين سيدا شباب أ ه ل ا ل ج ن ة من نسائها المنعمات خ د ي ج ة بنت خويلد و ا س ي ة بنت م ز ا ح م و ف ا ط م ة بنت محمد و م ر ي ا ب ن ة عمران فهؤلاء ا ل أ ر ب ع ة سيدات نساء أ ه ل ا ل ج ن ة على ا ل إ ط ل ا ق كما أ خ ب ر نبينا صلوات الله وسلامه عليه وممن كتب الله لهم بها كتب الله لهم دخولها ممن أ خ ب ر ن ا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنهم ا ل ع ش ر ة المبشرون من أ ص ح ا ب نبينا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وقال العلماء إ ن ه لن يدخل النار أ ح د بايع تحت ا ل ش ج ر ة فجميع من كان تحت ب ي ع ة الرضوان في غ ز و ة ا ل ح د ي ب ي ة يدخل ا ل ج ن ة برحمه الله جل وعلا وفضله كما صح الخبر عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه قلنا أ ي ه ا المؤمنون إ ن ا ل ج ن ة نعيم لا ينفد و ق ر ة عين لا تنقطع لهم فيها أ ط ي ب المساكن يدخلونها على طول أ ب ي ه م آ د م ستون ذراعا في السماء جردا مردا مكحلين أ ب ن ا ء ثلاث وثلاثين جردا أ ي لا شعر على أ ج س ا د ه م ومردا أ ي لا شعر على وجههم و أ ب ن ا ء ثلاث وثلاثين قيل إ ن ه ا السن التي رفع فيها عيسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وطول ابيهم آ د م يوم خلقه الله كان ستين ذراعا صلوات الله وسلامه عليه من يدخلها ينعم ولا ي ب أ س ويخلد ولا يموت لا يثنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم لهم فيها أ ع ظ م النعيم ولهم أ ج العطايا من رب كريم. تجري من تحتهم الأنهار فيها ر ي ن م قال سبحانه أول شراب ونعيم وانهار من عسل مصفى وانهار من لبن و أ ن ه ا ر من مصفى م ن ماء غير آ س وغير ذلك من لذات النعيم كما قال الله فلا تعلم نفس ما أ خ ف ي لهم من ق ر ة ي ع ي ن جزاء بما كانوا يعملون أ م ا أ ع ظ م ما يعطيهم الله جل وعلا إ ي ا ه ف ل ذ ة النظر إ ل ى وجهه الكريم مع رضاه سبحانه وتعالى الذي لا سخط بعده وليس بعد هذين العطاءين عطاء أ ب د ا صح عنه صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال إ ذ ا دخل أ ه ل ا ل ج ن ة ا ل ج ن ة و أ ه ل النار النار ناد مناد يا أ ه ل ا ل ج ن ة إ ن لكم عند الله م و ع د يريد أ ن ينجزكم فيقولون وما هو أ ل م يثقل موازيننا أ ل م يبيض وجوهنا أ ل م يجرن من النار أ ل م ي د خ ن ا ل ج ن ة فيكشف الحجاب فيرون وجه ربهم تبارك وتعالى فلا يلتفتون إ ل ى شيء من النعيم هو أ ع ظ م ولا أ ج ل من ر ؤ ي ة وجه الله تبارك وتعالى يبقى أ ي ه ا المؤمنون السؤال ا ل أ ع ظ م ما السبب في دخول ا ل ج ن ة ج م ل ة ا ل إ ي م ا ن والعمل الصالح قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات ا ل ر د و س نزله خالدين فيها لا يبغون عنها ح و ل ا و أ ه ل ا ل ج ن ة كما قلنا درجات ف أ و ل من يدخلها من ع ا م ة الناس فقراء المهاجرين ل أ ن الفقر من أ ع ظ م أ ن و ا ع الابتلاء قال صلى الله عليه وسلم كما روى الحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أ ن ه قال ي أ ت ي فقراء المهاجرين يستفتحون باب ا ل ج ن ة فيقول لهم خزنتها أ و ق د حوسبتم فيقول هؤلاء الفقراء وعلى أ ي شيء نحاسب و إ ن م ا كانت أ س ي ا ف ن ا على عواتقنا نجاهد في سبيل الله فيدخلون ا ل ج ن ة قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فيقيلون فيها أ ر ب ع ي ن عاما قبل أ ن يدخلها الناس ممن يدخل ا ل ج ن ة مؤمنون كتب الله لهم ا ل ج ن ة بلا حساب ولا عذاب جعلنا ل ل ه واياكم منها ومنهم من يرزقون ش ف ا ع ة نبينا صلى الله عليه وسلم ومنهم ممن يرزقون ش ف ا ع ة أ ه ل ي ه م من العلماء والشهداء والصديقين أ و من ا ل م ل ا ئ ك ة المقربين ومنهم ممن يمن الله جل وعلا عليه برحمته أ ن يدخله ا ل ج ن ة ب ش ف ا ع ة الله تبارك وتعالى ذاته ومنهم أ ي ه ا الناس من يحرم من دخول ا ل ج ن ة ابتداء قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل ا ل ج ن ة من في قلبه مثقال ذ ر ة من كبر فهؤلاء و إ ن كانوا موحدين إ ل ا أ ن ما في قلوبهم من الكبر يمنعهم من دخول ا ل ج ن ة وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم كما ثبت أ ن عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما التقيا عند المروه في م ك ة فتحدث قليلا ثم مضى عبد الله بن عمرو فلما مضى بكى عبد الله بن عمر فقيل له ما يبكيك يا ابا عبد الرحمن قال ان هذا واشار إ ل ى عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان هذا اخبرني انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان في قلبه مثقال ذره من كبر كبه الله على وجهه في النار فالكبر الذي في الصدور والعياذ بالله اعظم ما, ما بين العبد وبين دخول جنات النعيم والمؤمن إ ذ ا عرف أ ن الله جل وعلا ذم الكبر و أ ه ل ه و أ ن ه تبارك وتعالى أ م ر سيد الخلق و ص ف و ة الرسل قائلا ً ولا تمشي في ا ل أ ر ض مرحا إ ن ك لن تخرق ا ل أ ر ض ولن تبلغ الجبال طولا تواضع كما أ م ر ه الله جل وعلا أ ن يتواضع ل أ ن الكبر والعياذ بالله يسوق العبد إ ل ى كثير من المعاصي و ا ل إ ف س ا د في ا ل أ ر ض ممن يحرم من دخول ا ل ج ن ة و إ ن كان من الموحدين الظلمة من العباد من قال صلى الله عليه وسلم صنفان من أ ه ل النار لم أ ر ه م ا قوم معهم سياط ك أ ذ ن ا ب البقر يضربون بها الناس قال بعض العلماء و إ ن ه م في زماننا هذا هذا أ ح د العلماء القدامى قال صديق حسن خ ا ر رحمه الله بل هم في كل ا ل أ م ص ا ر و ا ل أ ع ص ا ر وغالبا ما يكونون من ذوي الجاه و ا ل ق د ر ة و ا ل أ ع ي ا ن الذين يكون لديهم أ ع و ا ن و ق د ر ة على الظلم ومعهم ما معهم يضربون به الخلق إ ن الظلم أ ي ه ا المؤمنون حرمه الله على نفسه وجعله بين عباده محرما ولان تلقى الله بكل ذنب دون الشرك أ ه و ن من أ ن تلقاه بظلمك لعباد الله تبارك وتعالى قال سبحانه ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون جاء رجل إ ل ى مالك رحمه الله فقال يا ابا عبد الله إ ن ن ي أ ع م ل عند أ ن ا س ظالمين يظلمون الناس ويجلدونهم بغير وجه حق و أ ن ا أ ع م ل عندهم خياطا أ ح ي ك لهم ا ل ث ي ا ء أ ف أ ن ا من الذين ركنوا إ ل ى الذين ظلموا فقال مالك رحمه الله بل أ ن ت منهم فقال يا مالك ومن إ ذ ن الذين ركنوا إ ل ى الذين ظلموا قال يا أ خ العرب الذين ركنوا إ ل ى الذين ظلموا من باعك الخيط الذي تخيط به لهؤلاء فالمؤمن يتحرر من كل ما فيه ظلم للعباد وقد يظن إ ن س ا ن أ ن الظلم إ ن م ا يكون محصورا في ف ئ ة من الناس كل من كان تحت يده وجعل الله جل وعلا لك س ل ط ة عليه فظلمته وبخسته حقه من زوجه أ و ولد أ و طالب في ا ل م د ر س ة أ و موظف تحت إ د ا ر ت ك أ و أ ج ي ر أ و عامل أ و خادم أ و سائر ذلك ظلمته ونهرته وضربته بغير وجه حق دخلت في من قال فيهم صلى الله عليه وسلم صنفان من أ ه ل النار لم أ ر ه م ا أ م ا الصنف ا ل آ خ ر فقد قال صلى الله عليه وسلم ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ع ل ي ه م ك أ س ل م ة البخت ا ل م ا ئ ل ة لا يدخلن ا ل ج ن ة ولا يجدن ريحها قال عبقة العلماء للجنة ريح عبقة زكية ريح يتلقاها المؤمنون ف إ ذ ا كان هؤلاء النساء على هذا الوضع مما هو مشاهد في زماننا هذا مشاهد في القنوات والفضائيات في ا ل أ ف ل ا م و ا ل أ غ ا ن ي مشاهد في كثير من ا ل أ س و ا ق مشاهد في كثير من ص ل ا ة ا ل أ ف ر ا ح مشاهد في كثير من الطرقات نساء والعياذ بالله تحررنا من ع ب و د ي ة الخالق إ ل ى ع ب و د ي ة المخلوقين و أ ص ب ح ن اردن أ ام أ أ ب ي ن اداه لاعداء الدين يلعبن بهن كيف بهن ما شاء و ا ل م ؤ م ن ة التي تعلم أ ن ه ا ستلقى الله جل وعلا, تعلم أن الله جل وعلا فرض, لها أو فرض عليها حجابا شرعيا وخير للمراه الا ترى الرجال ولا تراها الرجال ولقد بذل كثير من علماء المسلمين المعاصرين والسابقين بذلوا كثيراً من علمهم ووقتهم كثيرا من في تبيين الحجج للناس ودمغ حجج الظالمين ممن يزينون للنساء ترك الحجاب ويدعون عياذا بالله إ ل ى التبرج و ا ل ص ف و ر مما حرمه الله جل وعلا ونهى عنه ف ا ل م ؤ م ن ة ا ل ت ق ي ة التي تبصر م ل ا ق ا ت الله وتعلم يقينا أ ن ه ا د ا خ ل ة في عموم قوله تعالى يا أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن إ ن ك كادح إ ل ى ربك كدحا فملاقيه تخشى الله جل وعلا فيما تلبسه وتتقي الله تبارك وتعالى فيما ترتديه ولا تكون ف ت ن ة لشباب المسلمين أ ي ن م ا كانوا وحيثما نزلوا هذه ا ل ط ا ئ ف ة م ح ر و م ة من دخول الجنه ة و م ن م كما قال صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا عبد بادرني بنفسه حرمت عليه ا ل ج ن ة أ ي ممن يموت انتحارا فمن مات انتحارا حرم الله جل وعلا عليه ا ل ج ن ة ابتداء ولا يعني هذا أ ن ه لن يدخلها أ ب د ا فقد يغفر الله جل وعلا له ل أ ن الانتحار رغم أ ن ه أ م ر من كبائر الذنوب وعظائم المعاصي ونهى الله جل وعلا عنه قال ويدفن ل تقتلوا إن الله ا كان أنهسكم إن بكم ر ح م من الملة ا لا ولا لكنه ل ذنب ب يخرج يخرج ع من حضيرة الإسلام حضيرة م ابتري قرابته بشيء أحد هذا فيصبر ولله الأمر من في ص ب ر ولله ل ا أ مقابر ر من ب بعد ل ويصلى عليه ل ومن إ أنه أ عليه لا يصلي عليه الإمام ل ا ك أو ن المسلمين ئ ب مقابر ه ويدفن في ا كما بين أ ه ل العلم رحمهم الله هذه ا ل أ م و ر التي تحول بين العبد وبين دخول ا ل ج ن ة أ م ا التي ت ت م ت ه ا تجعل العبد أ ه ل ا ً ل أ ن يدخل ا ل ج ن ة فينبغي أ ن نعلم ابتداء ً أ ن ا ل ج ن ة ليست ثمنا ً للعمل الذي صنعته و إ ن م ا هي فضل من الله وجزاء منه وفرق بين أ ن يكون الشيء عوضا ً وثمنا ً وبين أ ن يكون الشيء سببا ً في ر ح م ة الله جل وعلا و أ ع ظ م ما يكون سببا ً في دخول ا ل ج ن ة الخوف من مقام الله تبارك وتعالى و ت ق و ى ه قال الله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال سبحانه أ م ا من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وذكر الله ا ل ج ن ة ثم قال ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد والخوف من مقام الله كل يدعيه وكل ينتسب إ ل ي ه لكن ا ل أ ع م ا ل غالبا ما تكون شواهد على ما في القلوب من أ ع ظ م ما يدل على الخوف من مقام الله الائتمار ب أ م ر ه والانتهاء عما نهى الله تبارك وتعالى عنه والبعد عن محارمه والكف عن معاصيه وقيام فلق ا ل أ ص ح ا ء ف إ ن قيام الليل من أ ع ظ م الشواهد على أ ن العبد يخاف مقام ربه تبارك وتعالى إ ذ قلما يترك إ ن س ا ن فراشا وذيرا و ز و ج ة م ح ب ب ة إ ل ي ه أ و ر ف ق ة من ا ل إ م ك ا ن أ ن ي أ و ي إ ل ي ه فيترك ذلك كله وينزوي في بيته في وضع مظلم أ و نور خافت يقف بين يدي ربه يتلو كتاب الله و آ ي ا ت ه يتوسل إ ل ى الله تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجيره من النار ويدخله الجنه الا وهو عبد قد خاف مقام الله تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه مما يكون سببا في دخول الجنه كفاله الايتام الله تبارك وتعالى يبتلي بالموت فيبقي هذا ما شاء الله له ان يبقيه ويقبض روح هذا ويترك وراءه ذريه فنقول لمن يخشى أ ن يموت عن ذريته إ ن ه لا ذخر ل أ ب ن ا ئ ك من بعدك أ ع ظ م من عمل صالح تتقرب به إ ل ى الله ف إ ن الله أ خ ر ج موسى والخضر يطويان البحار والقفار حتى وصلا الى جدار ليتيمين فلما بنياه قال الله جل وعلا على لسان الخضر و أ م ا الجدار فكان لغلامين يتيمين في ا ل م د ي ن ة وكان تحته كنز لهما وكان أ ب و ه م ا صالحا ف أ ر ا د ربك أ ن ي ب ل غ أ ش د ه م ا و ي س ت خ د ج كنزهما ر ح م ة من ربك وما فعلته عن أ م ر ي ذلك ت أ و ي ل ما لم تسطع عليه صبرا قد يكون العبد الصالح في قبره لا يستطيع أ ن يخرج فينفع أ ب ن ا ء ه ومع ذلك ل أ ن صلاحه الذي سبق وذكره الذي فات يجعله الله جل وعلا ذخرا لبنيه من بعده فيسخر الله جل وعلا ل أ و ل ئ ك اليتامى خلقه ويسوق الله جل وعلا إ ل ي ه م ع ب ا د ة ويحنن الله تبارك وتعالى عليهم أ و ل ي ا ء ه فيخدمون أ ك ث ر مما يخدم و ا لو كان أ ب و ه م حيا ك ف ا ل ة اليتيم من أ ع ظ م الذخر الذي يدخره العبد عند ر ق ا ء الله جل وعلا قال صلى الله عليه وسلم أ ن ا و ك ا ف ر اليتيم في ا ل ج ن ة كهاتين وجمع عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بين أ س ب و ع ي ه ا ل س ب ا ب ة والوسطى وقال صلوات الله و س ل ا م عليكما في المسند بسند صحيح خير بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إ ل ي ه وشر بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يساء إ ل ي ه مما يكون سببا في دخول ا ل ج ن ة ط ا ع ة الوالدين إ ل ز م ه م ا فثم ا ل ج ن ة و ط ا ع ة ا ل و ا ل د ة على وجه الخصوص قال من ا حق الناس بحسن صحابتي قال أ م ك ثم أ م ك ثم أ م ك ثم أ ب و ك كبر الوالدين والصبر على ما يناله ا ل إ ن س ا ن منهما من أ ذ ى خ ا ص ة إ ذ ا كبرا و أ ن يوقف ا ل إ ن س ا ن وقته عليهما يخدمهما في المنشط والمكره ويقوم بشؤونهما ويرعاهما ويغض طرفا ً عما يسيئاه إ ل ي ه كل ذلك من أ ع ظ م أ س ب ا ب دخول ا ل ج ن ة والقرب من رب العالمين وقد بينا مرارا ً في محاضرات سلفت ومضت أ ن موسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام س أ ل ربه ان يريه عبدا ً كتب الله له أ ن يكون رفيقا ً لموسى في ا ل ج ن ة ف أ و ح ى الله جل وعلا إ ل ي ه إ ن عبدي فلان كتبت له أ ن يكون لك رفيقا في ا ل ج ن ة فتبع موسى ذلك العبد ليرى ما الذي يصنعه فوجد ذلك الرجل من بني إ س ر ا ئ ي ل يعمد إ ل ى كهف فيه أ م له عجوز قد بلغت من الكبر عتيا وهو يطعمها ويسقيها ويقوم على خدمتها فلما خرج منها س أ ل ه موسى من هذه قال هذه أ م ي قال وما تصنع لها قال أ ط ع م ه ا و أ س ق ي ه ا و أ ق و م على خدمتها قال فهل تجزيك أ م ك على ما تصنعه لها شيئا قال لا إ ل ا أ ن ن ي كثيرا ما أ س م ع ه ا تقول اللهم اجعل ابني هذا رفيق موسى بن عمران في ا ل ج ن ة فقال موسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال موسى بن عمران وقد أ و ح ى الله جل وعلا إ ل ي ه أ ن الله استجاب د ع و ة أ م ك ف أ ن ت رفيقي في الجنه ة ب د ع ا ء الوالدين وبرهما وغفل الطرف عما يكون منهما ينال ا ل إ ن س ا ن جنات النعيم مما ينال به ا ل إ ن س ا ن جنات النعيم الاكثار من ذكر الله قال صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قالوا ومن المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات وفي الخبر الصحيح أ ن إ ب ر ا ه ي م عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ خ ب ر نبينا صلى الله عليه وسلم أ ن ا ل ج ن ة ط ي ب ة ا ل ت ر ب ة ع ذ ب ة الماء و أ ن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إ ل ه إ ل ا الله والله أ ك ب ر وقد جاء في حديث صحيح عند مسلم وغيره أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا قال العبد لا إ ل ه إ ل ا الله ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله قال الله جل وعلا صدق عبدي لا إ ل ه إ ل ا أ ن ا ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بي كما أ ن من أ ع ظ م كنوز ا ل ج ن ة كما في حديث ابي موسى الاشعري أ ن يكثر العبد من قول لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله فبذكر الله تبارك وتعالى والانصراف عن معاصيه ينبت للمؤمن غراس في ا ل ج ن ة أ م ا بيوت ا ل ج ن ة وقصورها ف إ ن م ا تبنى بعظيم ا ل أ ع م ا ل ومن أ ع ظ م ه ا أ ن يبني ا ل إ ن س ا ن لله جل وعلا بيته قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من بنى لله بيتا في الدنيا ولو كمفحص قطاه أ ي ولو صغير بنى الله جل وعلا له بيتا في ا ل ج ن ة ومن كان له ولد أ ث ي ر صالح ثم قبضت روحه قبل أ ب ي ه فصبر ذلك الوالد واحتسب ذلك الولد عند الله جل وعلا بنى الله جل وعلا للوالد بيتا في ا ل ج ن ة يسمى بيت الحمد ل أ ن ذلك العبد حمد الله جل وعلا على ما ا ب ت ر ا ه الله تبارك وتعالى به بل إ ن ه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أ ن ه قابل رجلا ً من ا ل أ ن ص ا ر ومع ا ل أ ن ص ا ر ي ابن ا له ل فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل ل أ ن ص ا ر ي أ ت ح ب ه قال يا رسول الله أ ح ب ك الله كما أ ح ب ثم إ ن ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فقد الرجل دهر فقال ما فعل صاحبكم قالوا يا رسول الله مات ابنه فلما لقيه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال أ م ا يصرك أ ن ك لا ت أ ت ي غدا بابا من أ ب و ا ب ا ل ج ن ة إ ل ا وجدته أ م ا م ك ي أ خ ذ بثوبك حتى يدخلك إ ي ا ه ا قالوا يا رسول الله من حرص ا ل ص ح ا ب ة على الخير قالوا يا رسول الله أ ل ه خ ا ص ة أ م لنا كلنا فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بل هي لكم كلكم وهذا من ر ح م ة الله ل ا م ة محمد صلى الله عليه وسلم مما يكتب الله جل وعلا به ا ل ج ن ة ركعتي الوضوء ف إ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام دخل ا ل ج ن ة وكلما دخلها في منام أ و يقظه كما في المعراج وراها سمع صوت نعلي بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه ف س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا عن أ ر ج ى عمل عمله في ا ل إ س ل ا م قال يا رسول الله لا أ ع ل م شيئا أ ك ث ر من أ ن ن ي ما توضات وضوءا إ ل ا صليت بعده ما شاء الله لي أ ن اصلي فقال صلى الله عليه وسلم في ر و ا ي ة صحيحه ة ف ذ بهذه ه أ ي هذا الجزاء حصلت عليه بهذا العمل كما أ ن مما تبنى به قصور ا ل ج ن ة وبيوتها أ ن يحافظ المؤمن على السنن الرواتب قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من صلى لله في يوم وليله ثنتي ع ش ر ة ر ك ع ة بنى الله جل وعلا له بيتا في ا ل ج ن ة فهذه أ ي ه ا المؤمنون جم من ا ل أ ع م ا ل تعددت مشاربها وكثرت م ن ا ه ل ه ا لان الله جل وعلا لم يخلق العباد على نسق واحد قال سبحانه قد علم كل اناس مشربه وقال جل وعلا لكل جعلنا شرعه ومنهاجا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ الا ادلك على ابواب الخير الصوم جنه والصدقه تطفئ الخطيئه و ص ل ا ة الرجل في جوف الليل ا ل آ خ ر ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أ خ ف ي لهم من ق ر ة ي ع ي ن جزاء بما كانوا يعملون أ ه ل ا ل ج ن ة أ ي ه ا المؤمنون ليس في ا ل ج ن ة جوع ولا عطش ومع ذلك ي أ ك ل و ن ويشربون ولا ي أ ك ل و ن ليسدوا جوعا ولا يشربون ليرووا ظما و إ ن م ا نعيم متتابع وفضل من الله جل وعلا و ا ح س ن وليس في ا ل ج ن ة تكليف قال الله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام و آ خ ر دعواهم أ ن الحمد لله رب العالمين هذا الذكر من التسبيح والحمد يلهمونه إ ل ه ا م ا كما يلهم أ ح د ن ا النفس اليوم في حياته ما دام حيا اهل ا ل ج ن ة أ ي ه ا المؤمنون يتزاورون ويتذاكرون مجالسهم في الدنيا كما بين اهل النار خ ص و م ة و م ح ا ج ة ف إ ن الله ذكر أ ه ل النار وذكر خصومتهم ومحاجتهم قالوا بل أ ن ت م لمرحبا بكم أ ن ت م قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا ل ن ا رجالا كنا نعدهم من ا ل أ ش ر ا ر افتخذتموهم ص خ ر ي ا أ م زاغت عنهم ا ل أ ب ص ا ر إ ن ذلك لحق تخاصم اهل النار يكون بين أ ه ل ا ل ج ن ة لقاءات وتزاور قال الله جل وعلا عنهم واقبل بعضهم على بعض ي ت س ا ء ل ي ت ذ ك ر و ن مجالسهم في الدنيا قالوا إ ن ا كنا قبل في أ ه ل ن ا مشفقين فمن الله علينا ووقانا ح ذ ا ب ا ل س م و م ومن كان له قرين في الدنيا يحاول أ ن يغويه من أ ه ل الكفر أ و الفسق و ي ض ل ه ثم يمن الله عليه بالثبات على ا ل ه د ا ي ة يتذكر وهو في ا ل ج ن ة ذلك القرين قال الله جل وعلا ف أ ق ب ل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم أ ي من أ ه ل ا ل ج ن ة إ ن ه كان لي قرين يقول و إ ن ك لمن المصدقين أ اذا متنا وكنا ترابا و ع ر ا م ا أ ئ ن ا لمدينون فيطلع ذلك المؤمن على أ ه ل النار قال هل أ ن ت م مطلعون فاطلع فيراه في سواء الجحيم فلما يراه على تلك الحال يتذكر ن ع م ة الله جل وعلا عليه من الثبات على ا ل ه د ا ي ة قال الله جل وعلا بعدها لمثل هذا فليعمل العاملون وما زلنا و إ ي ا ك م في دار عمل وما زالت أ ر و ا ح ن ا في أ ج س ا د ن ا وهذه بعض مما ذكره الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان رسوله من جنات النعيم ف ن س أ ل الله الذي رزقنا ا ل إ س ل ا م من غير أ ن ن س أ ل ه أ ن لا يحرمنا ا ل ج ن ة وقد س أ ل ن ا ه إ ي ا ه اللهم إ ن ك أ ن ت الله لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت الواحد ا ل أ ح د الفرد الصمد الحي القيوم الذي لم يرد ولم يولد لا تواريك أ ر ض أ ر ض ولا سماء سماء ولا يخفى عليك جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره تعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن لا يخفى عليك شيء من أ ع م ا ل ن ا ن س أ ل ك اللهم أ ن تعيذنا من ذل ا ل ف ض ي ح ة يوم ا ل أ ر ض عليك اللهم اعذنا من ذل ا ل ف ض ي ح ة يوم ا ل أ ر ض عليك اللهم إ ن لنا ذنوبا سترتها علينا في الدنيا فادم اللهم سترها علينا يوم نلقاك و آ د م اللهم علينا عفوك مغفرتك اللهم جناتك مع الذين أنعمت عليهم من فضلك ش ا ل ل ه م ن الفيديو ن حتى ا ل ن ه ا ي ن ولا ي تنس ا ل ا غ ط ا ل ى الاعجاب ح أولئك ر وتفعيل الجرس ل و شكرا لكم ا ي ن ل ل إ ن ت ا ج ا ل إ ع ل ا م ي والتوزيع ا ل م د ي ن ة ا ل ن ب و ي ة طريق الدائره الثانيه ا ت ف رقم ثمانيه اثنان واحد سبعين واحد صفر ثمانيه فاكس رقم واحد ثمانين اربع خمسين واحد ستين تسعه صندوق بريد تسعه ستين اربع ستين والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته تم تنزيل هذه المادة هذه